ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيَاتِ الله تتلى عليه ثم يصر مُسْتَكْبِرًا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا لاتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين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 وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إِلَّا أن قالوا ائتوا بآبائنا إِنْ كنتم صادقين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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قلتم ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظن إلا, إِلَّا ظنا وما نحن نَدْرِي مَا السَّاعَةُ سيئات ما عملوا وحاق وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا يستهزئون مَا عَمِلُوا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ